موقع محبي القارئ ادريس ابكر بالتعاون مع شبكه المزامير اباووت يقدم قل ربهم ما تري ما يوعدون رب فلا تجعلني السيئة نحن أعلم بما يصفون وقر رب بك من همزات الشياطين Są to مَا są to zadania, są to zadania, są to zadania, są to فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسئوا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فينا كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكن Sposób pragmatycznych, które są potrzebne w tej dziedzinie, to znaczy, سأوفيها ولا تكلمون ولا تكلمون إنه كان سخريا حتى سركم ذكري، وكنت منهم تضحكون، إني جزيتهم بما اليوم، اليوم بما صبروا. جزيتهم اليوم جزيتهم اليوم بما صبروا Wszelkie فَحَسِبْتُمْ أَن خلقناكم خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الكريم حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب